ووصلنا إلى فصل في الصلاة على الميت من كتاب تمام المنة قال الصلاة على الميت حكمها أي حكم الصلاة على الميت فرض كفاية لأمره صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث بالصلاة على الميت فقال في قصة الرجل الذي وقصته الدابة في قصة الرجل الذي عليه الدين صلوا على صاحبه الصلاة على الميت لها فضل يعني عظيم ونفع للميت فمن الأحاديث التي دلت على فضيلة صلاة الجنازة ونفعها للميت وهذا الحديث يعني غير موجود عندكم لو أردتم أن تكتبوه ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له إلا شفعوا له راه مسلم ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له إلا شفعوا, شفعوا فيه راه مسلم لا هو مش موجود عندي وصبق قبل ذلك حديث القراط أن الذي يشهد الجنازة حتى يصلى عليها له إيه؟ قراط بالك. حكم الصلاة على الشهيد قال لا تجب الصلاة على شهداء المعركة ضد الكفار لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلى على شهداء أحد طبعاً هو قال هنا ضد الكفار المعركة ضد الكفار لأن في شهداء أو لهم حكم الشهادة يصلى عليهم اللي هو المبطون والمطعون ومن مات, ومن مات بالهدم ومن مات غريقاً ولذلك هنا أقول لك إيه لا يجب كل هؤلاء المذكورين الذكرناهم يجب الصلاة عليه لكن الشهداء لا يجب الصلاة عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على شهداء أحد ولكن لا بأس به لو صلينا عليهم أو على بعضهم إذن الصلاة على الشهداء لا تجب لكن لو صلينا عليهم لا بأس والدليل على ذلك أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أو ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحمزة وقد مثل به. ولم يصلي على احد من الشهداء غيره يعني شهداء احد اذا ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ايه وسيد الشهداء وعن شداد بن الهده رضي الله عنه ان رجلا من الاعراب جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم امن به واتبعه ثم قال اهاجر معك فلبس فلبس لبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو فاتي به النبي صلى الله عليه وسلم اتي به يحمل قد اصابه سهم وقد اصابه سهم ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبه او في جبته يعني في جبه النبي صلى الله عليه وسلم او في جبته النبي صلى الله عليه وسلم إما نقول في جُبَّته صلى الله عليه وسلم أو في جُبَّة النبي صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَدَّمَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ قَدَّمَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ الحديث روى النسائي وفي المسألة نزاع بين العلماء وما ذكرته هو الأقرب للصواب والعلم عند الله طبعاً مذهب الأحناف إن يجب الصلاة على الإيه؟ على الشهيد نحن أفقول لك يجب الصلاة للشهيد مذهب الشافعية والملكية وروعه للأمام أحمد أنه لا يصلى عليه مذهب ابن حزم وروعه عن أحمد أنه أن الصلاة عليهم جائزة إن الصلاة على الشهادة إيه؟ جائزة إذن الشهيد الأصل أنه لا يصلى إيه؟ لا يصلى عليه لكن لو صلي عليه لا بأسه حُكم الصلاة على الطفل والسِقط الطفل اللي هو لم يبلغ الطفل اللي هو لم يبلغ والسِقط اللي هو, اللي هو الحمل اللي سأط ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وَالطِفْلُ وَفِي الْوَاءِ وَالسِقطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ وعن عائشة رضي الله عنها قالت أُتِيَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بصبيت من صبيان الأنصى فصلى عليه صلى على طفله فهذا يدل على مشروعات الصلاة على الطفل والسقط أو السقط تقرأ السقط والسقط إذا بلغ أربعة أشهر يبقى ضابط الصلاة على السقط إن يكون, إيه؟ أن يكون مرة عليه في بطن أمه في بطن أمه كم؟ أربعة أشهر ليه؟ آه لأنه يكون بذلك قد نفخت فيه الروح هذا وقد ذهب الشيخ الألباني رحمه الله إلى أن الصلاة على الطفل والسقط ليس على الوجوب وإنما مشروع فقط وقد ذهب إلى ذلك أيضاً ابن حزم ودليلهما حديث عيش رضي الله عنه قالت مات, ابن مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن ثمانية عشر شهراً فلم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم دي أثر استضل بالشيخ الألباني على إن الصلاة على الطفل والسقط مشروعة أو مستحب وليست بواجب وليست بواجب الجمهور على إن الصلاة عليه واجب على الطفل واجب حكم الصلاة على من متى في حد يعني أقيم على امرأة حد الزنا مثلا أو أقيم على رجل حد الزنا وقتل رجم فهل يصلى عليه أم لا قال عن عمراض ابن حسين رضي الله عنه أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلة من الزنا فقالت يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها ففعل فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشدتى عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها إذن هذا دليل على أن المقتول أو المقتول في حد أو من مات في حد يصلى إيه يصلى عليه الصلاة على من مات عاصياً وعلى قتل نفسه الصلاة على من مات عاصياً واحد مات عاصي كان مثلاً والعزب الله بيشرب مخدرات أو نحو ذلك ومات أو واحد انتحر فهؤلاء قال يجوز الصلاة على من مات من المسلمين حتى لو مات وهو منبعث في المعاصي لأن أهل السنة لا يكفرون بالمعاصي العاصي لا يكفر هو مسلم هو يعني يحتاج إلى الصلاة لكن لو إن ولي الأمر أو اللي عالم رأى أن من المصلحة ترك الصلاة عليه من قبل نفسه ليرتدي غيره فلا باس ثبت <تصفيق> <تابت. إيه؟ تصفيق> نعم صحيحه ده اختصار دي, دي روايه مختصره احنا بنتكلم في الشاهد بالظبط لكن في روايه انها قعدت ولدت وبعد كده رضعت الى اخره لكنه مش مش الشاهد الان احنا بنتكلم في الفقه دلوقتي فموضع الشيط فضل قال يجوز الصلاة على من متى من المسلمين حتى لو ماتوا من بعث في المعاص سواء في ذلك التائب منها أو الذي مات ولم يتم إلا أنه ينبغي لأهل العلم والدين أن يتركوا الصلاة عليهم عقوبة وتأديبا لأمثاله قال الشيخ المسلمة المتنمية ومن امتنع من الصلاة على أحدهم يعني القاتل والغال والمدين الذي ليس له وفاء زجرا لأمثاله عن مثل فعله كان حسنا. ولو امتنع في الظاهر ودع له في الباطن ليجمع بين المصلحتين كان أولى من تفوت إحداهم شفت كلام شليل السبتة مية؟ كلام جميل ومما يدل على ذلك مرأ أصحاب السنن إلا الترميذي بسنة الصيعة زيد بن خالد الجهني أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم فتغيرت وجوه الناس لذلك فقال إن صاحبكم غل في سبيل الله صرق من الغنيمة قبل أن تقسم الغلول للواء أن يأخذ من الغنيمة قبل أن, إيه؟ أن تقسم ففتشنا متاعه فوجدنا خرزاً سبحان الله الخرز معروف اللي هو بتحط اللي هو بتعمل عقد من خرز اليهود لا يسودر همين شوف تخيل؟ تخيل دي لا يسود رهمين فرفض النبس سلم أن يصليه عليك الصلاة على قاتل النفس دي قول جمهور العلماء جمهور العلماء على أن قاتل النفسي يصلى عليك واستدلوا بحديث جابر بن صمرة عند مسلم والحديث دي مش ما عندكم لا عايز يكتبه برضو يكتبه حديث جابر بن صمرة طب دي بقى إضافة في نسخة وشل الحديث اللي فات غريبة دي في, في الطبع اللي معاه الحديث الماضي موجود الحديث بقى مش موجود حديث جابر بن صمرة عند مسلم أنه أتي برجل قتل نفسه بمشاقص أطع الأوردة بتاعته فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا زجراً للناس زجراً للإيه؟ للناس ورصة الكلام لأ قلت لك ما حكم الصلاة على من مات عاصيا تقول لي يجوز الصلاة عليه طب حكم الصلاة على قاتل النفس يجوز الصلاة عليه وإذا ترك الإمام الصلاة عليه آه آه يعني واحد عالم ترك الصلاة عليه من باب الزجر هذا البأس به إذا كان زجرا لغيره قتل نفسه بمشاقص في الكتاب الصغير طيب خلاص ماشي موجود الحديث عندي. طيب الصلاه على من مات وعليه دين, مات وعليه دين. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على من مات وعليه دين ولم يترك وفاء لدي لدينه ويامر اصحابه بالصلاه عليه فان ترك وفاء لدينه او قضى عنه البعض صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه تحملت الديون عن أصحابه فكان يصلي على الموتى ولو كان عليهم ديون كان يصلي على الموتى ولو كان عليهم ديون دي بعد لما ربنا سبحانه وتعالى فتح البلدان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن, حد فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا فلا قال صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي عليه دين وفي رواه يولون يترك وفاء فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فهو لوراثته ومن ترك مال فهو لوراثته إيه؟ ايوه ولذلك العلماء قالوا ان لو في واحد معسر لا يستطيع سداد ديونه واحد معسر مش قادر يدفع اللي عليه ويتعمل له بحث في الشؤون الاجتماعيه وفعلا ثبت هو راجل معسر ومش قادر عليه يجب على الدوله ان تتحمل هذا الدين الدوله موارد يجب انها تتحمل هذا الايه الدين بعد يتعمل بحث في الشؤون ونحو كما فعل النبي صلى هنا ان كان في الاول كان في حاجه كان في ما فيش موارد فكان اللي عليه دين كان لا يصلي عليه إذا لم يترك وفاء فلما ربنا فتح البلدان جاءت موارد للبلد للدولة الإسلامية فكان المعشر إذا مات ولم يترك وفاء كان من اللي يسد عنه النبي صلى الله عليه وسلم طب لو المايد يساب بقى فلوس ها يبقى للوارثة ليه لأن يمتلك حق في موارد الدولة يمتلك حق في الموارد التي في البلاد. ولذلك لا قال هنا زيادة بقى ولذلك لا يترك أحد الصلاة على من عليه دين من أجل دينه يعني برضو ما يجيش بقى في الأمل إحنا فادية واحد عليه ديون يوم واحد ما يصلش عليه واخد بالك لا يعني ينبغي طرم أن فيه طرم أن الراجل معسر ولا يستطيع الوفاء فهذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم طيب الصلاة على الغائب الصلاة على الغائب يجوز الصلاة على الميت إذا مات غائبا عن المسلمين في بلاد اللم يصلي عليه فيها أحد يعني واحد مثلا غرق ولم يجد جثته غرقوا مالأش جثته فهذا إذا كان في بلد اللم يصلي عليه فإنه يشرع الصلاة عليه ابن لادن كده زي لادن لما رموا جثته في البحر فبعض الناس قال لك نصلى على صلاة الغائب القاب نعم يا جزي أنت تصلى على صلاة الغائب لا بأس بالك. فضابط الصلاة على الميت الغائب أن يكون في بلد لم يصلى عليه فيه أحد فعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمه النجاشي فكبر عليه أربعاً وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلة فصف بهم وكبر عليه أربع تكبرات قال إن أخل لكم مات بأرض غير أرضكم مات غير إيه؟ قال ابن القيم رحمه الله ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم وسنته الصلاة على كل ميت غائب فقد مات خلق كثير من المسلمين هم غيب فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ النَّبِيُّ صَلَّى صَلِّهُ وصح عنه أنه صل على النجاشي صلاته على الميت فاختُلف في ذلك على ثلاثة طرق خلي بالك بالخلافه إذ قول الأول أن هذا تشريع وسنة للأمة الصلاة على كل غائب وهذا قول الشفعي وأحمد الشفعي وأحمد بقول أن أي ميت غائب نصل عليه وقال ابو حنيفه ومالك هذا خاص به صلى الله عليه وسلم وليس ذلك لغيره شفت القول الثاني ان ما يتصلش على اي ميت غايب الشيخ السبت يميه بقى جمع وقال الشيخ السبت يميه الصواب ان الغايب ان ببلد لم يصلي عليه فيها لم يصلي عليه فيها او فيه في البلد يعني صلع صلع عليه كما صل عليه صلاه الغايب كما صلى النبي صلى الله عليه على النجاشي لأنه مات بين الكفار ولم يصلى عليه وإن, صل علي وإن صلي عليه حيث مات لم يصلي عليه صلاة غائب يعني واحد مات في السعودية ويعمل عمرة أو هو بحج وتصلى عليه في الحرم يوم أهل القرية جايين مصليين عليه صلاة طب, طب صل عليه ده وتصلى عليه في الحرم أنت عايز أكتر من كده بقى واخد بالك فإذا صلى عليه لا يشرع الصلاة عليه عليه لكن طبعاً الكلام ده لو أنت خدت الرأي ده طب افرض الإمام بتاع الجامع شافعي إمام مذهبه شافعي قال لك لا إحنا برضو نصلى عليه في القرية عشان الناس تحس نادا عتل وتحس نادا خلاص ما فيش مشكلة ما نقولش, نقولش بيدعا وقت بقى لأن النصوص محتمل لكن انت مثلاً خدت هذا الرأي ولا تعمل به خلاص دي شيء آخر لأن المسألة من مسائل الخلاف من مسائل خلاف والخلاف فيها سائغ ولا غير سائغ سائغ الخلاف فيها سائغ في بعض العلماء قال لك يصلى عليه إذا كان من عظماء المسلمين يعني راجل لبصمة وراجل معروف عالم ومشهور قال لك دوة أولى بأن يصلى عليه يتصلى عليه في البلد الثاني لا يوجد مشكل لأن راجل لبصمة قال قال وَإِنْ صُلِّيَ عَلَيْهِ حَيْثُ مَاتَ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ صَلَّاتِ الْغَائِبِ لأن الفرض سقط بصلاة المسلمين عليه والنبي, صل... والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغائب وتركه وف... وفعله وتركه سنة يبقى أحياناً صلى على الغائب وإحياناً لم يصلي على الغائب قلت ومما يستدل لذلك ما ثبت في بعض رواية الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخاكم قد مات بغير أرضكم قد مات بغير إيه؟ أرضكم فقوموا فصلوا عليه قال الشيخ الألبين رحمه الله ومما يؤيد على عدم مشروعات الصلاة على كل غائب أنه لما مات الخلفاء الراشدون وغيرهم لم يصلي أحد من المسلمين عليهم صلاة الغائب ولو, ولو فعل لتواطر النقل بذلك عنهم صح؟ وقد بالك ها يعني الخلفاء ماتهم وتصلى عليهم في المكان اللي هم ماتوا فيه ما سمعناش أن المسلمين في بقية البلدان عملوا إيه؟ عملوا صلاة الغائب وقد بالك طيب. بعد ذلك قال الصلاة على القبر الصلاة على الايه على القبر. الايه. <متنغي> الغائب الذي لم نصل على جثته ان جثته مش موجود. لما مات عليه في اماكنهم لكن لم يصلي عليه في البلدان الثانيه يعني عمر في المدينه واحنا في غائب غائب عنك غائب هنا غائب عن مكانك الذي انت فيه اسمه غائب عن المكان الذي انت فيه زي النقاش هو النجاش غائب, غائب هو في المكان لكن هو اتصلى عليه في الحبشه اه بالظبط كل او ما ليه انت لو, لو واحد مسافر سبق وراح مثلا قعد في القاهره تقول فلان غايب وجاي عند عن دي. عن لا ما يعتبرش بالنسبه للاماكن ولذلك يعني الاماكن اللي قريبه بعضها لو مش مسافه قصر دي شيء اخر دي شيء اخر اه المسافات القصيره الدبوسي دنجيب حله انشاء دي يعتبر مش مسافات قصر مش مسافة قصر صح. بالضبط خلاصة الكلام في صلاة الغائب أنه لا يشرع صلاة الغائب إلا على من ها؟ على من مات بغير أرضه ولم يصلى عليه أحد ولم يصلى عليه أحد الصلاة على القبر إذا لم يدرك الإنسان الصلاة على الجنازة طبعا لم يدرك هنا يعني بعذر مش لم يدرك طنش ولا كسل ولا راح يستنع عند الطرب لا دي ما ما يشرعش له الصلاة على القبر بق لا الكلام ده لو فاتوا الصلاة العذر صلاة على الجنازة العذر حتى دوفنت فانه يجوز له أن يصلي عليه عند القبر لما ثبت في الصحيحين أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد يعني تكنس المسجد عامل في المسجد أو شابا إما امرأة وإما شاب فماتت ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه فقالوا ماتت أو مات قال أفلا كنتم آذنتموني ما أعلمتنيش ليه يعني أعلمتموني قال فكأنهم صغروا أمرها أو أمر قالوا يعني مش بستهلة ده ده, ده راجل فراش ده ده, ده ده واحد عامل في الجامعة عن صحيك مصور عشان تصلى عليه فقال دلوني على قبري فدلوه فصل عليها ثم قال إن هذه القبر مملؤة ظلمة على أهلها وإن الله عز وجل ينوّرها لهم بصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وقد اختلف أهل العلم في الصلاة على القبر فقال ابن المنذر قال بمشروعات الجمهور ومنعه النخع ومالك وأبو حنيف وعنهم إن دفن قبل أن يصل عليه شرع وإلا فلا يعني السلف اختلفهم هل يصلى على كل ميت ولا الميت اللي, اللي ما تصلىش عليه فبعضهم قال لا اللي ما تصلىش عليه وبعضهم قال أي ميت سواء تصلى علىه وما تصلىش عليه وهذا الذي على الجموع هذا وقد ذهب بعضهم إلى أنه خص بالنبي صلى الله عليه وسلم قال لك الصلاع القبر دي خصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لقول في آخر الحديث وأن الله ينورها بصلاة إيه؟ عليهم قلت لكن ثبت نحو هذه القصة وفيه فأمنا وصففنا خلفه يبقى ما عادتش خاصة بقى معنى أن الصحابة صلوا معاه وقد قال ما عادتش خاصة يبقى لك قول لنا خاصة أقول له لا وفي ذلك دليل على عدم الخصوصية اللي هو المصنف قال الشوكاني رحمه الله وقد عرفت غير مرة أن الاختصاص لا يثبت إلا بدليل ومجرد كون, ومجرد كون الله سبحانه وتعالى ينور القبور بصلاته صلى الله عليه وسلم على أهلها لا ينفي مشروعات الصلاة على القبر لغيره ولا سيما بعد قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي بأدي ما فيش فاة خصوصية قلت والراجح جواز الصلاة على القبر سواء صل علي, على الميت أم لم يصلى عليك ده خلاص الكلام وده الظاهر من الأحاديث إن تفاتك الصلاة على الجنازة لعظم يجوز أنت تصلى على الايه؟ على المي بس المدة قدي بقى المدة يعني واحد مسافر ما حضرش جنازة أمه في السعودية مثلا ما حضرش جنازة أمه واجه بعدها بسنة فهل يصلى عليها يروح القبر هو يروح القبر يزورها هل بقى هو بزورها يصلى عليها ولا لا فهنا العلماء اختلفوا في المدة فقال بعضهم ثلاثة أيام بعضهم حدها بكم يوم؟ ثلاثة أيام ومنهم من حدها بشهر ومنهم من قال ما لم يُطرَّب ما لم يبلَ طول ما فيه جسم لسه وليس هناك دليل لهذا التفرق والظاهر جوازه مطلقاً والعلم عنده الشيخ المعثمين أضاف ضابط جميل أوي قال لك إذا كان الميت مات في حياتي الذي يصلي عليه بلك يعني يعني الكلام ده يعني واحد مثلا راح يصلي على الصحابة في البقية يشرع ام لا يشرع ليه اولا ليس من هدي السلف ده اولا يعني اني ما سمعناش حد ظل البقيع وصلى على حد هناك ده اولا بدعة الامر الثاني شيء غير قال اني طالما ان مفيش ضابط يضبطها في ناس قالوا 3 ايام ناس قالوا شهر ناس قالوا لغايه طول ما الجسم موجود واخد بالك فالشيخ قال ان برضه هو ضابط من عنده قال لك ما اذا كان ولد في حياتي اذا كان ولد في حياتي واخد بالك لكن واحد يصلي على جده اللي مات مش عارف قدام ما شافوش في حياته دي دي فلو ان الراجل اللي جاي من السفر ما صلاش على أمه ما حضرش الجنازة وجي بعد سنة وقال أنا روح تصلت على قبر أمي ها لا لا بأس يا جوس لا بأس طيب كيفية صلاة الجنازة طبعا في بعض المسائل الأخرى ذكر بعض العلماء منها مثلا لو إن رجل قطعت رجله أو يده في عملية جراحية عمليه بتر احنا قلنا قبل كده تغسل ولا لا تغسل واحد رجله اتقطعت يعني, يعني. كان ايه هو الراجل حي الراجل عملوا له وحي لسه ورجله اتقطعت يغسلوها ويكفنوه لا تغسل ولا تكفن امال تتعمل ايه تتلفف خرقه أو في قماشه وتحط في اي حته طب نصلي عليها لا لان الصلاه على مين على الميت طيب دي مساله المساله الثانيه اذا وجد جزء من الميت يعني واحد انفجرت في قنبله ومات ومقعدناش لاقينه ما غير رجليه نعمل ايه في رجليه دي ها. أيوة. تغسل وتكفن ها. ويصلى عليه فاكرين الحديث الأثر لما بعض الطيور ألقت برجل بين بعض الصحابة فصلوا عليه كانت أيام بأي المواقع اللي بتاعت الجمل وصفين والحاجد فإذا وجد جزء من الميت فليصلى عليه الصحيح أنه يصلى عليه وهذا قول الشافعي وأحمد ويغسل ويدفن أيضا طبعاً الكافر لا يصلى عليه الكافر لا يصلى عليه ولا تصلى على أحد منهم متى أبداً دي المنافق واخد بالك المنافق نفاق أكبر وهو الكافر أما لو وجدت جثة مجهولة لا يدرأ أمسلم أم كافر ها نعمل إيه لدينا جثة غير آنة في الترع في البحر ماشي وقبل ما ننظر للبلد المسلمين غير المسلمين ننظر للإيه العلامات نحن قلنا ننظر للعلامات المسلمين بيختنوا النصارى ما بيختنوش ننظر مثلا للخضاب لللحية إذا لم نجد هذه العلامات فنغلب البلد بأن البلد مسلم يبقى دي جسة مسلم طيب كيفية الصلاة على الجنازة توضع الجنازة معترضة لاتجاه القبل الغنازة نحطها قدام الامام معترضة واخد بقائك رأسها على اليمين واخد بقى يمين القبل الرأس بيتبقى الجهادة واخد بقى لك الجل sole نحن اللهizin هذاıy اليمين واخد بقى يبقى الميت ايه الجنازة تكون كده و flame و key يقف الامام عنده رأس الميت إذا كان رجلا يقف عند رأس عند رأسه وصدره وإذا كانت امرأة يقف عند وسطها ويصف المأمومون خلفه صفوفا أخذ بالك طبعا مش شرط التقارب زي ما الناس بتاعمل باقيهم وإيه فجأة بصت لهم يعودوا وتغطوا في نفسهم لغاية ما يبقوا ربع لإيه الجامع لا عادي طالما المسجد فيه ساعة خل الصفوف زي صفوف الصلاة فيش مشكلة فيه الدليل على هذه المسائل فعنا أبي غالب الخياط قال شهدت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل عند رأسه فلما رفع رفع أتي بجنازة امرأة من قريش أو من أنصار فقيل له يا أبا حمزة هذه جنازة فلانة ابنة فلان فصل عليها فصل عليها فقام وسطها وفينا العلاي بن زياد العدوي فلما رأى اختلاف قيامي على الرجل والمرأة قال يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حيث قمت ومن المرأة حيث قمت قال نعم قال فالتفت إلينا العلاء فقال احفظوا يعني هذه سنة يبقى السنة إن, إحنا أن الإمام يقف عند رأس الرجل وعند إيه وسط المرء يكبر أربع تكبيرات يكبر أربع تكبيرات وهذه التكبيرات أركان يعني لو كبر ثلاثة الصلاة لا تصح لابد يكبر كام؟ أربع لا يقل عن أربع وبعض الفقاء يعتبر تكبير الإحرام فقط هي الركن والباقي سنة لكن الصحيح لعليل الجمهور أنها كلها أركام وقد ثبت ذلك في حديث كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر أربع تكبيرات إلا أنه يجوز في بعض الأحيان أن يكبر خمساً أو ستاً إلى تسع تكبيرات ممكن يزود فوق الأربع يخلهم كام؟ تسع تكبيرات دال قال يقرأ بعد التكبير الأولى فاتحة الكتاب وصورة من القرآن يقرأ بعد التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب وصورة من القرآن طبعاً ما يقرأش دعاء الاستفتاح؟ فيش دعاء الاستفتاح باهن؟ يبقى لا يشرع دعاء الاستفتاح فين؟ في صلاة الجنازة فعن طالح ابن عبد الله ابن عوف قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال لتعلموا أنه من السنة وفي رواية عند الناسية أنه قرأ بفتحة الكتاب وصورة وجهر فلما فرق قال سنة وحق يبقى إذن يشرع قراءة الفاتحة وإيه وصورة لو أنت قراءة الفاتحة والإمام لسه ما, ما تكبرش تكبير التانية تعمل إيه تقرأ صورة بعد الفاتح طبعا ابن عباس جهر للتعليم يجوز أحيانا أنت تجهر في بعض المواطن للإيه للتعليم وقراءه الفاتحه ركن لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاه الا بفتح الكتاب والسنه الاصرار في صلاه الجنازه لان بعض الناس في بعض المامومين الامام يقول الله اكبر وهم بصوت عاليين ايه الله اكبر بصوت عالي لا السنه ان الاصرار سنه الاصرار في صلاه الجنازه للماموم رافع شاء الله أما ما ورد عن ابن عباس أنه جهر فإنما قصد بذلك تعليم الناس أن القراءة سنة وحق كما ذكر ذلك في آخر الحديث طيب بعد التكبير الأولى فهتحد الكتاب وصورة من القرآن بعد التكبير الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لحديث أبي أماما عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفتاعة الكتاب ثم بعد التكبيرة الأولى سرًا في نفسه ثم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات الثلاث لا في شيء منهن ثم يسلموا سرًا في نفسه يعني يجوز أن إنت بعد الصلاة على النفس وسلم في التكبيرات الثانية ان أنت تعمل إيه تدعو للميت إلا أنه ورد ورد أنه يدعو للميت في التلات تكبيرات في التكبيرات الثانية والثالثة والإيه والربعة واستدل ابن حزم والشوكاني بهذا الحديث ان قراءه الفاتحه والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم تكون بعد التكبيره الاولى الجمهور إلى التفصيل الذي ذكرته واعاده الشيخ الألباني رحمه الله تعالى طيب صيغه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازه ايه الصلاة الله الصلاه لله الصلاه الابرامه لو واحد ما قالش صلاه الابرامه قال اللهم صل وسلم على محمد وعلى ال محمد ها جائز ما فيش مشكلة. أي اي صيغه من صيغ الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم قال الألباني ورحمه الله وأما صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازة فلم أقف عليها في شيء من الأحاديث الصحيح فالظاهر أن الجنازة ليس لها صيغة خاصة بل يؤتي, بل يؤتى فيها بصيغة من الصيغة الثابتة في التشاهد في المكتوب أي صيغة تذكرها تجزئ ثم يكبر باقي التكبيرات ويدعو, ويدعو بعد كل تكبيرة للميت ويخلص له الدعاء لما تقدم في حديث أبي أمام السابق تنبيه يارد على ألسنة كثير من الإم أن الدعاء بعد السرسة للميت وبعد الربع لجمع المسلمين ولا أعلم لهذا دليل والذي تدل عليه الحديث الدعاء للميت فقط في هذه التكبيرات وراجع حديث أبي أمامة السابق يعني بعض الإم يقول لك إيه وبعد التكبير الربع تدعو إيه كذا لا احنا نقول يا جماعة تدعو للميت أول حاجة في التكبير الربع برضو إيه للميت الدعاء للميت حتى في التكبير الربع <تصفيق> لا ده مش شرط في الرابعه دي تتقال في الثالثه مش اللهم اغفر لحيينا وميتنا وذكرنا وانساننا وكبيرنا وصغيرنا وشهدنا وغائبنا واخد بالك الكلام بعد الرابعه دي وارد بس مش وارد بعد الرابعه بالشرط بعد الرابعه فاحنا لاقته بنتعلم عشان نعرف الصح الصح ايه ان بعد التكبيره الرابعه تدعو للميت ايضا وتدعو بقى المسلمين للأحياء للأموات لا يوجد مشكلة، واضح؟ الوقت خلصنا التكبير الثالثة والتكبير الرابعة، ثم يسلم، ثم إيه؟ يسلم، ويجوز أن يكون التسليم تسليمة واحدة، ويجوز أن يكون تسليمتين، تسلم تسليمة واحدة مثل السعودية، أو تسلم تسليمتين مثل ما هو مشهور عندنا هنا في, في البلد فعلى بريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر عليها أربع Brook وسلم تسليمة واحدة فهذا دليل التسليمة الو اما دليل تسليمتين فقد ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة يعني كم تسليمة çocuk قال الشيخ الألبياء رحمه الله وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن ابن مسعود إن, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين في الصلاة فهذا يبين أن المراد بقول مثل التسليم في الصلاة أن أي التسليمتين المعهودتين يبقى إما تسلم تسليمه واحدة وإما تسلم إيه؟ تسليمتين ملاحظات الملاحظات التي ذكرها الإيمان النو رحمه الله الملاحظة الأولى الصلاة على الكافر والدعاء له بالمغفره حرام بنص القرآن والاجماع ودليل ذلك قوله تعالى ولا تصلي على احد منهم ما ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا مفاسقه الأمر الثاني كلما كثر الجمع على الجنازه كان أفضل للميت كلما العدد يكثر على على صلاه الجنازه كلما دي يكون خير للميت ولذلك الامام احد كان بيقول لاهل البدع بيننا وبينكم جنيز الصالحين ذات بيحضرها الصالحون فعن عيشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له إلا شفعوا, إلا شفعوا له أو شفعوا فيه وفي رواية إلا غفر له رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازة أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه بلك الملاحظة الثالثة رقم ثلاثة يستحب أكثر الصفوف خلف الإمام بأن تكون ثلاثة صفوف فصاعدا فعن أبي أمامة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازك ومعه سبعة نفر فجعل ثلاثا صفا واثنين صفا واثنين صفا, صفاً ده الكلام ده لو كان العدد ايه قليل لو كان العدد قليل يبقى نوزع الصفوف بس ما يقلش عن كم صف ثلاثة طب المسجد ما شاء الله في عدد كبير نعود بقى إيه نقطع من الصف دي شوية والصف دي شوية لأ الأصل إتمامل إيه الصفوف في الأصل الصفوف واخد بالا إتمامها زي صلاة الع... زي الصلاة العادية بالضبط زي صلاة الفريط سووا صفوفكم وترصوا واعتدل دي صلاة الجنازة لكن أنت عندك عدد قليل زي السبعة, دول. السبعة دولة تعملهم صف لا أقل لك قسمهم بها ثلاثة واثنين واثنين واثنين واخد بالك لو ايه لو صفين نعملهم ثلاث افرض العدد صفين بس اللي بصلوا صفين بس لا الام رجعين مجموعة منين ومجموعة يبقوا كم صف ثلاث صف لكن العدد ازيد من ثلاث صفوف نكمل الصفوف بقى نكمل الصفوف نعم. يستحب اكثر صفوف بان تكون ثلاثة صفوف فصاعدا ما تقلش عن ثلاث الملاحظة الرابعة واذا لم يكن مع الامام الا رجل واحد فانه يصلي وراءه يعمل صف الواحد وما يقفش جنبه وَلَيُصَلِّ حِذَاءَهُ ما يصليش جنبه كما هو في الصلاة الأخرى فعن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا طلحة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمير بن أبي طلحة حين توفي فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه في منزلهم فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو طلحة وراءه وأم سليم وراء أبي طلحة ولم يكن معهم غيرها يبقى أبو طلحة وقف صف ومسلمة وفت إيه؟ صف ملاحظة رقم خمسة مش لا يجوز احنا خلاف السنه لكن اذا وقف الصلاه لكن ما يبقاش الناس كتير وواحد يقف جنب الاي يقول لك ده اصل اخو الميت يقف جنب الامام طب جنب الام يقف جنب اخو الميت ولا ابو الميت يقف في عدد وراك يقف في الصف معاه او المؤذن يقف جنب جنب جنب الامام هذا خلاف السنه السنه الامام يقف ايه لوحده. لكن افرض ما فيش غير واحد بس اللي بيصلي على يبقى في العادي نقول له اعمل انت ايه صف الوحرك ما تقفش جنب الإيمان خمسة ايه لا ما مع دماء والصف دماء طبعش صف اللوه في جنب النام معطلش صف في صلاة الفرض ولا في صلاة الجنازة الملاحظة رقم خمسة يجوز للمرأة ان تصلي على الجنازة اذ لا دليل يمنع من ذلك ومنها يواجد ذلك الحديث السابق حديث ام سليمه صلت على الجنازة وفي صلاة أم سليم وراءهم وأيضاً فإن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم صلينا على جنازة سعد النبي وقص في المسجد فالمرأة لو إن النساء قالوا إحنا عايزين نروح الجامع عشان نصلي على الجنازة في الجامع ها؟ نمنعهم ها؟ ما نمنعهم شي طب افرض النساء قال لك عايزين نصلي على الميت في البيت قبل ما يخرج واحد قريبهم يقف وهم يقفوا وراه ويصلوا على, الج... على الميت قبل ما يروح الجامع جائز أو غير جائز جائزة هو أم سليمة صلّت على الجنازة فيجوز أن راجل من محارم النساء دولت يُعمل بهم جماعة ويقفوا كلهم وراه ويصلي بهم على الميت عشان ما يروحوشوا إلى المسجد لا, لا يصلّى هو الوقت كده كده الميت راح المسجد يتصلّى عليه لكن عشان ما نوديش النساء المسجد لا نقول لهم هنصلي بكم في البيت يصلّوا في البيت عازوا روح المسجد روح المسجد المهم صلّت المرأة على الجنازة ها جائزة الملاحظه رقم 6 والاحق بالامام مين اللي صلى على الميت اولا وصيه اللي صلى على الميت اللي الميت وصى بيه فلان يصلي عليه خلاص بقول له صل عليه ثم الولي او نائبه ثم الوالي او ثم الوالي او نائبه مش الولي لا الوالي او نائبه ويدخل في ذلك امام المسجد اللي مكان الوالي مين امام المسجد هو اللي يصلي على الميت مش تقوم يقوم طلعين واحد جاهل من قريب المائة يقول لك أخو يطلع يصلى عليه وأخوه دي بصماجي معرفش حاج وممكن كان بكرهه يعني ممكن يكون كان بينهم مشاكل وغد بالك وبكرهه ويقول لك أخوه لي صلى عليه لا مش أخوه لي صلى عليه للأسف للأسف الشديد للأسف الشديد ف... ما يسألش الإمام هو اللي يأذن يعني الأصل إن إمام المسجد اللي يصلي هو يمسك الماكرافون ويساووه ويصلي إذا بقى واحد من قريب الميت عايز يصلي وكان راجل فاهم وعالم وعنده علم بالمسألة فيستأذن إمام المسجد يقول له سمحت عايز أصلي على أخوي عايز أصلي على قريبي فيش مشكلة إذا أذن له لكن بدون إذن ويبقى هو دول عرف ان قريبي الميت اللي يطلع ولو بصمجي لا الدليل إيه؟ شوف السلف بقى فعن أبي حازم قال إني لشاهد يوم مات الحسن الحسن بن علي رضي الله عنه فرأيت الحسين بن علي يقول لسعيد بن العاص ويطعن في عنقي وكان بينه بين الحسين خلافات بس كان دي الوالي أيامه كان هو الأمير فالحسين بقول له يبقى تقدم شوف الحسين بي بي بي بي بيطعن في, في عنقي يقول له اطلع اطلع انت اللي صلي اطلع صلي فلولا أنها سنة ما قدمتك لولا أنها سنة ايه شوف شوف احترام السلف للسنة. مع معينه بينه وبينه خلافات يقول لك نولة بخوية لكن سبحان الله وسعيد أمير أمير على المؤمنين يومئذا وكان بينهم شيء وكان بينهم شيء خلافات قال سبعة فإن لم يحضر الوالي فأحقهم بالإمامة أقرأهم لكتاب الله ثم أعلمهم بالسنة ثم أقدمهم هجرة ثم أكبرهم سنا لعموم الحديث يأم القوم أقرأهم لكتاب الله وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد وإسحقه بن المنذر وهو قول للشفعي في القديم في, في قول تاني بالشفعية والمشور من مذهب الشفعية أن أحقهم بالإمامة أقرباؤه وهو ما ذهب إليه ابن حزم مستدلين بقول تعالى وقول الأرحم بعضهم أولى ببعض وما ذكرته أ لأن الأدلة مقيدة والآية مطلقة الـ الـ الـ الأدلة اللي فات الدية مقيدة للآية واخد بالك مقيدة للآية, للآية تمانية إذا اجتمعت عدة جنائز في جنازة ست وراجل وطفل فالإمام يعمل إيه؟ قال إذا صلى على كل جنازة منفردة جاز ذلك ممكن يصلى على جنسة الراجل وبعدك على جنسة الست وبعدك على جنسة الطفل كل جنازة صلى الوحيد وإذا جمعهم جميعا بصلاة واحدة جاز ذلك يبقى أنت بالخير في الأمر عايز تصلى عليهم كلهم صلي عايز تصلى عليهم لاثنين مع بعض صلي الأمر في ساعة أنت اللي تختار أنت كأمام تختار لأنه ممكن يحصل شكله في الجامع يبقى في جنستين دول يقول لك يا بويا الاول والتاني يقول لك لا ابويا الاول لا الأولى... اختار انت براحتك كلاهما وارد كلاهما وارد كلها وردت فان كان الموت رجالا ونساء جعل الرجال من مال الامام والنساء من مال القبله فان كان ثم أطفال جعل الرجال من مال الامام ثم الاطفال ثم النساء من مال القبله وأخ دjedبالك إنت عندك ثلث جنازة ست وراجل وست وطفل يقوم حطت أول جنازة في الأول من الست اللي عند الإبلة تقف ت عند الإبلة ثاني جنازة على طول الطفل ثالث جنازة عند الإمام الرجل يبقى الرجل أقرب إلى الإمام أخ د يبقى أول جنازة من عند الإمام من الراجل ثاني جنازة الطفل ثالث جنازة المرأة وطبعا يحطوهم يحط الراجل وبعد كده يحط يحط المراه ويحط الراجل عند عند وسط الايه عشان لما يجي يقف في وسط في في وسط يبقى الراجل عند ايه الراجل عند وسط المراه واضح بيطلو ازاي احنا قلنا الجنازه بتتحط ازاي معترضه اه الثلاثه ورا بعض بالعرض كده ايوه هيتحطوا كده الجنازه المراه كده وجنازه الراجل ورا الطفل كده وجنازه الراجل كده بالعرض كده راس الراجل هتبقى عند وسط عند وسط المراه الدليل ان ابن عمر رضي الله عنهما صل على تسع جنائز جميعا فجعل الرجال يلون الامام والنساء يلين القبل وعن عمار مولى الحارث بن نوفل أنه شهد خالة أم كلسوم وابنها فجعل الغلم مما للإمام وفي روافة وضعت المرأة وراءه فصل عليه فأنكرت ذلك وفي القوم النعباس عباس وأبو سعيد وأبو قتادة وبوريرة فقالوا هذه السنة قالوا هذه الايه؟ السنة اللي أم نجمعهم مع بعض كده تسعة يجوز الصلاة على الجنازة في المسجد طبعا كان زمان الجنائز لها أماكن مصلص مصلى كانوا يصلوا في الجنائز لكن يجوز إن إحنا نصلى في المسجد زي الحالة عن ده الأيام دي الحالة الأيام دي أنها تصلى فين؟ في المسجد يجوز الصلاة على الجنازة في المسجد والأفضل أن يكون خارج المسجد في مكان معد لذلك لأن هذا والثابت والغالب من هديه صلى الله عليه وسلم والأحاديث في ذلك كثير فمنها عن ابن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم ومرأة زنايا فأمر بهما فرجم قريبا من موضع الجنائز عند المسجد يبقى كان في موضع للجنائز بجوار المسجد فاذا يدل على أن هناك موضعا خاصاً للجنائز كان معروفاً عندهم وأما ما يدل على الجواز في المسجد فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سهيل بن بيضاء وأخيه إلا في جوف المسجد يبقى ثبت هو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل بن بيضاء فين؟ في المسجد عشرة يجوز أن تزيد تكبيرات الجنازة إلى خمس وست إلى, خمس وست إلى تسع تكبيرات ممكن الإمام يكبر على على الجنازة كم تكبيره؟ تسع تكبيرات فعن عبد الرحمن بن أبي ليلة قال كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعاً وإنه كبر على جنازة خمساً فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها زاد في رواية فلا أتركها أبدا وعن عبد خير وعن عبد خير قال كان علي رضي الله عنه يكبر على أهل بدر ستا وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خمسا وعلى سائر الناس أربعا وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على حمزة تسعة تكبيرات ولا شك أن الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم التكبير بأربع تكبيرات والزيادة جائزة لما تقدم الله أعلم مش قبل كده كان إمام امام صلى 5 تكبيرات في جنازه فالناس هاجت عليه بعد الصلاه قالوا له انت صليت تكبيره زياده نسجد سجدتين سهو نسجد سجدتين سهو هو هو الصلاه اصلا فيها عشان تسجد سجدتين سهو فهذا جهل للاسف الشديد دي جهل نعم لا احنا الاول قلنا ان هو صلى على حمزه دون الشهداء صلى على حمزة دون الشهداء وليس ما صلى على حمزة صلى على حمزة دون الشهداء لا مش شرط كلها مزداد قدر الميت عشان ما حد لشرفتك أنت بتفعيله بين الفيرو والغاني إن لو واحد غاني جين يديله خمس تجبيرات واحد أغنى شوان يديله سبعة واخد لا هي دي سنة وردت بصفات مختلفة لنفعلها حتى لا تندثر السنة واخد بالك حتى لا تندثر السنة الان ولا نسكت الان ولا شاء الله نكمل بعد الاذان باذن الله الفصل ان شاء الله العملي بقى بعد بعد الصلاه فوق ونعمل ان شاء الله العملي الغسل والكف والله ممكن نعملها هنا بس عشان النساء برده يبقى عندهم هنشوف بقى بعد الصلاة خلاص بعد الصلاة نشوف ان شاء الله بس ان شاء الله نكمل بعد الازان ان شاء الله الله اكبر نكمل بقية الملاحظات على الباب الملاحظة رقم عشرة قلنا أن تكبيرات الجنازة ليست قصرة على أربع تكبيرات بل تزيد إلى كم تكبيره؟ تسع تكبيرات طيب واحد يقول لك طيب نقول إيه بعد الخمسة والستة والسبعة والتمنة والتسعة؟ الدعاء الدعاء للميت الأصل الدعاء للايه للميت الملاحظة رقم حضاشر يُشرع رفع اليدين في تكبيرة الإحرام فقط ولم يثبت في رفع اليدين في بقية تكبيرات شيئاً عن رسول الله صلى الله رساله وإنما ثبت ذلك عن ابن عمر من فعله فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه طبعا اجتهاد من ابن عمر لكن ابن عمر كان من أحرص الصحابة كان من أحرص الصحابة على السنة وعلى امتثال السنة فلما يثبت عن عبد الله عمر ولذلك الجمهور على رفع اليدين في كل التكبيرات جمهور العلماء على إن يستحب رفع اليدين في كل اليدين في التكبيرات لكن الحديث اللي استدل به من قال بالرفع في التكبير الأولى فقط إلا الإحرام استدلوا بحديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع في أول تكبير ثم لا يعود وهذا الحديث فيه ضعف ولذلك احنا نترك الأمر فيه ساعة ليس يجي إمامه ويوصف الصلاة للناس يقول لهم الصلة وبعد كلهم ايه ومحدش يرفع إيداه عند التكبيرات ح clinicians يرفع إيه當ي تكبيرات ده الجمهور عليه ان هو يرفع إيه عند التكبيرات ده فعل ابن عمر رضي الله عنه أنه هو يرفع إيه عند التكبيرات فانتصل Agile الامر العروس عيسع الىه انه يراه ساح rejectه ويرفع رأيه مايرفاع شي اخذ بالك الاقرب والله اعلم يعني ان ترفع إيديك عند التكبير هذا هو الاقرب وهذا فعل ابن عمر وهذا رأي الجمهور وعلم أن السنة للمأموم الإصرار في التكبيرات كلها وفي القراءة وقد تقدم نحو هذه المسألة في صلاة العيدين أن أنت وتكبر ولا الإمام تكبر إيه بقى؟ سراً تكبر سراً الملاحظة رقم 12 لم ينص حديث في بيان ما يفعله المسبوق إذا أدرك الإمام بعد أن كبر بعض التكبيرات يعني أنت جيت في التكبيرات الثانية أو جيت بعد التكبيرات الثانية والإمام سلم أنت تعمل إيه؟ فأقول لك المسألة فيها, إيه؟ فيها خلاف بعض العلماء قال لك تسلم مع الإمام تسلم مع مع الإمام وبعضهم قال تقضي ما عليك لعموم ما أدركتهم فصلوا وما فاتكهم في إيه فاقضوا واخد بالك وهذا والصحيح الصحيح أن أنت تكمل التكبيرات طيب تقول لي هدخل إيه أقول لك ادخل مع الإمام لو أنت مثلا لما أنت دخلت في التكبيرة التالتة تقدم تدعي للميت وبعد الرابعة هل تدعي للميت الإمام يسلم penش how to look forah على saw the first step way of the enemy We saw � Tube Exhale We saw the second step forward When Almighty have arrived you apparaged toHow to du opuh We sawelin fight during the third step and you пошieth measuring after what? from the fourth step yes the assoth which would be easy because the white واضح الكلام ولذلك قال والظاهر أنه يشمله قوله صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فتكم فأتموا وفي لفظ فقدوا فيكبر مع الإمام وتكون هذه التكبيرة هي الأولى بالنسبة للمسبوق فأقرأ الفاتحة ثم إذا انتهى الإمام من تكبيراته كبر المأموم ما بقي له يتم الصلاة على الصفة السابقة والله أعلم واضح الكلام يبقى لو جيت متأخر في صلاة الجنازة تقضي اللي فاتك تقضي لإيه؟ اللي فات اذا اذا دخل المسجد وقد فاتته الصلاه المكتوبه انت رايح جنازه بعد الظهر في مسجد المنشيه ورحت لقيتهم سلموا وخلصوا صلاه الظهر وهيصلوا صلاه الجنازه ما تقومش انت بقى عامل جماعه او مصلي مع نفسك صلاه الظهر لا تصلي الجنازه الاول لان لو فاتتك الجنازه فات وقتها فات محله يبقى تصلي الجنازة الأول وبعدها تصلي صلي الفريضة يبقى إذا فتتك الصلاة المكتوبة مع الإمام ثم شرع الناس في, الم... في الصلاة على الميت فإنه يصلي على الجنازة لأن المكتوبة يمكن إدراكها بعد صارة الجنازة وقد قفت بذلك الشيخ من عثمين رحمه الله الملاحظة رقم 14 من الأقطاء الشائعة انصلافوا كثير من الناس عن الصلاة على الجنازة وربما كانوا مشيعين لا يقفون خارج المسجد ألا يضطعذ هؤلاء من الموت وشدته وكربه, وكر وكربه؟ يعني حاجة عجيبة فعلا تلاقي ناس جايين مع الجنازة وفين قدام المسجد يتكلمهم يشربوا سجارة واخد بالك وشيء عجيب او ناس تانيين جايين يصلهم ويحرموا نفسه نفسهم من صلاة الجنازة يعني تلاقي ناس جايين يصلهم الظهر ويلقوا جنازة في المسجد انت ما انتاش فاضة تروحي مع الجنازة ما انتاش فاضة شيع بس ما تحرمش نفسك من ايه من اجر القراءة صلي صلاة الجنازة على أخوك المسلم وما تروحش الدفنة يا أخي ما فيش إشكالية بأن تحصلت قراءة لكن أنت, انت صليت الظهر وصليت السنة والناس بتصلي الجنازة وما أخذ الحزاء وطالع بر طيب ليه تحرم نفسك ليه تحرم نفسك صلي الجنازة وما تضعش ثوابها الملاحظة رقم 15 ومن البدع والمخالفات وقوفهم بعد الصلاة حول الميت لقراءة الفاتحة والدعاء هو التأمين على الدعاء والشهادة لهو بالصلاح والخير فكل هذا مخالف للسنة ولم يكن من فعل السلف رضوان الله عليه وإذا بتحصل بقى عند القبور وقت بالك تلوم قبل ما يفتحوا الناعش لابد يقول لك الفتح لا دي كله من البدع ليس من السنة ذات الفايدة رقم 16 لا يشرح في صلات الجنازة دعاء الاستفتاح لأن ذلك لم يرد في السنة وده تكلمنا عنها قبل كتب إن دعاء الاستفتاح غير مشروع في في الجنازة الملاحظة رقم 17 لا مانع عن يُعلن للحاضرين أن للمية رجل أو امرأة لكي يُحسنوا الدعاء بما هو مناسب من استعمال الضماء يعني ممكن نقول يا جماعة إحنا معنا جنازة امرأة إحنا معنا جنازة رجل عشان لم يواحد يجيب اللهم اغفر لها وارحمها طب ما قلناش وأنا معرفش دي ميت ولا ميت نقول إيه اللهم اغفر له وارحمه اللهم عافيه عافيه يعني إيه يعني عافي مين الميت, الميت فالميت دي تطلق على الرجل وعلى لإيه وعلى المرأة تطلق على الرجل وعلى إيه المرأة لكن لو قلنا لناس يبقى أفضل فإن لم يعرف هل هو رجل أو امرأة فالأمر واسع لأنه يحمل لغة على معناه فإن قال لغة الميت على ما اللهم اغفر له فالمقصود الميت وإن قال اللهم اغفر لها فالمقصود الجنازة الميت برضو وخد بالك يعني تقول له وتقول لها الأمر في إيه سعة 18 ما يفعله بعض العوام من الصلاة على الأموات كل خميس أو جمعة بدعة لأصل لا له في الشرع أن يصله على الأموات كل الخميس دئة دي من البدعة الأدعاء المقصورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء على, في الدعاء على الميت في الجنازة طبعا الدعاء على الميت يعني أصوب للميت دعاء أصول إيه؟ للميت endlich في نسخ فاعة للميت الدعاء أدعاء للميت إن اتب Ses في نسخ فاعة أنشيل العلاع في الدعاء للميت في الجنازه ايه بقى الادعيه ينبغي الاخلاص في الدعاء للميت لما ثبت في الحديث عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا على الميت فاخلصوا له اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء ويجوز له ان يدعو باي دعاء يطلب فيه له الرحمة والمغفرة وأن يتزارز الله عن سيئاته والأولى أن يأتي بالأدعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء للميت وفيما يلي بعض الأدعاء إذن أي دعاء تدعي للميت اللهم ثبت عند السؤال اللهم أخفر الله والله مرحبه يكفي خلاص كده؟ آه لكن الأفضل إبقاء حديث باعوف ابن مالك قال صلى رسول الله صلى الله رساله على جنازة فحفظت من دعاء اللهم أخفر له وارحمه وعافه وعفو عنه وأكله من نزله ووسع مدخله واخسله بالماء والثلج والبرط ونقيه من الخطاكة منقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه طبعا لما تكون واحدة ما نقولش زوجا خيرا من زوجه وقد بالك انت أه لا الكلام ده في الراجل لان الراجل بيتجوز في الجنة ايه اكثر من امرأة لكن المرأة اذا كان زوجها صالح هتتجوز زوجها هتتجوز حد ثاني الا اذا كنت تقصد زوجا خيرا من زوجها يعني راجل كبير عنده 60 سنه وبتاع هيبقى بقى شاب صغير كده في الجنه فانت تقصد هذا الأمر فلا باس بيدك اذا كنت تقصد هذا المعنى ان دي ست عندها 70 سنه وجوزها عنده سنة سنه ويادوبك ماشي بالعكاز بالعافيه فانت بتقول يا رب ابدلها زوجا خيرا من ايه من منها ابدلها زوجا من زوجها المقصود يعني جوزها هذا هو بس يتعمل له ايه ها تجديد بقى جديد يبقى شاب صغير فإذا كنت تقصد هذا لا واخد بالك بس ما يجيش واحد عند الطرى بيدعي الدعاء ده عشان ما يجيش قريب الميتة يقوم مسكون وضربينه يقول لك يعني أنت ابونا مش عاجبك يعني أبدلها زوج الخير من زوجها ما الراجل وقف ليس اه هو لو واحد دعاها بالنية لا نقولتها فيش مشكلة ويفاهم الناس واخد بالك لكن عشان تعود بقى تفاهم الناس ساعتها والكلام ده موضوع يطول شرحه يعني اه ف قال وأبدله داراً خيراً من داره وأهلاً خيرا من أهله وزوجه خيراً من زوجه وأدخله الجنة وأعزه من عذاب القبر ومن عذاب النار حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت لأني أدي دعاء جميل طويل من النبي صلى الله عليه وسلم فأقول لك تمنيت أن أنا أكون بدل الميت ده وعنى بريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى على جنازة يقول اللهم أغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحيته منا فأحييه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه, فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده أهو دعاء عام من شرط نخلي الدعاء بعد, بعد التكبير النهين الرابع يقول لك كده يقول لك بعد الرابعة تقول لك فالناس نظن ان دي سنة لا الدعاء بصفة عما بعد التالتة وبعد الايه بعد التكبير التالتة وبعد التكبير الرابعة وعنوى ثلاثة ابن الأسقع رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فأس فأسمعه يقول اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك فقيه فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء وأنت أهل الوفاء والحق يعني أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم وعن يزيد منه وكان المط ابن عبد المطلب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للجنازة ليصلي عليها قال اللهم عبدك وابن أمتك واخد بانك ممكن تقول ابن أمتك وابن عبدك احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه إن كان محسنا فزيد في إحسنات وإن كان مسيئا فتجاوز عنه كل هذا أدعية إحسناتنا والإحسنات إيه فزيد فيه حسناته فزيد في حسنات والإحسان برضو ما هو الإحسان من جملة الحسنات وإن كان مسيئا فتجاوز عنه واضح الكلام ممكن بأن الله مجعل قبر وردت من رد الجنة ولا تجعل حفرته من حفر النار المهم أي دعاء يأتي على لسانك قل خد بالك المهم تخلص الدعاء لايه تخلص الدعاء للميت لما في المزله بيصعد قلنا نصلي عليه في القبر اذا كان بعذر يستقبل القبله يستقبل القبله الاصل ان يستقبل القبله في دعائه وفي صلاته كل ده هيجي كل ده هيجي في زيارة القبور والكلام ده كله هيجي بالتفصيل إن شاء الله. كل ده إن شاء الله بالتفصيل هيأتي في باب مستقل المشروع في زيارة القبور والبدع التي تحصل عند زيارة الناس <تصفيق> له. إذا استطعت أن تجعل القبر بين يديك بين يديك فافعل لكن إذا لم تستطع المهم تستقبل القبل المهم في الصلاة على القبر. لأن أنت لوقتي شفت أنت لما تصل على غائب تعمل الجسة كأنها قدامك وامش قدامك أصلا واضح الكلام لكن تستقبل المهم تستقبل القبل تستقبل القبل فإذا كان الميت أمامك كالجنازة لا بأس إذا استطاع أن من خلف القبر ويستقبل به القبل يفعل يفعل هذا إذا صلاة جماعة ينفع نعم لأنه ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة التي كانت تقوم المسجد وصف الصحابة خلفها وذي برضو فادليل على شيء آخر وهو جواز تكرار صلاة الجنازة جواز تكرار صلاة الجنازة إن, إن, إن بعض الصحابة لما صلوا على المرأة ورجع النبي صلى صلى بهم فدي دليل على أن يجوز أن تتكرر صلاة الجنازة طيب أحد عندي سؤال؟ تكيلون... قلت لك إذا زودت تكبرات الجنازة على أربع تكبرات، ـ되 wi a w tessen a w memes الدعاء للميت فيها كلنا الاولى بتقول الفاتحة وصورة أو الثانية الصلاة عليه وسوỗi الله وليس أسلام الدالتة إدعاء للميت الرابع إدعاء للميت الخاسة إدعاء للميت ٣ إلى ميت الأول مقت <تصفيق> إذا كسرت يبقى اللي تحت الخشبة إذا رفع إذا نصبت جنازة يبقى اللي فوق الجائل اللي هو مين الميت وقيل العكس الأخت اللي بتسأل عن تكفين المرأة في خمسة أثواب تقول بأن بعض يعني بعض الأخوات تقول إن الحديث فيه ضعف الحديث في أثرين الأثر أثر أولاني فيه ضعف اللي هو بتاع الثقافية دي في ضعف ان المرأة تكفن في خمسة اسواب لكن في اثر اخر واغر معطية حسن الحافظ في الفتح ان بنت النفس السلم كفنت في خمسة اسواب ولزلك جماهير العلماء على ان المرأة تكفن في خمسة اسواب دي رأي جماهير الامة رأي جماهير الامة ان المرأة تكفن في خمسة اسواب في خمار ودرع يعني قميص واذاء إزار طبعا قبل القميص يعني في إزار وقميص وخمار ولفافتان تبين نسبة للمرأة كمس حاجاتهم ها خمس حاجات الإزار وبعد كده القميص وبعد كده الخمار اللي هو على الرأس وبعد كده تتلف في, في, في, في, في, في, في لفافتين واضح دي رأي جماهير الأمة واستدلوا بالأثر الأثر ضعيف وأثر حسن خلاص كده طيب إذا حطينا بقى الناس بتقول عليه الأهم دي اسمه الملس إذا حطينا الملس نشيل لفافة من اللفافتين لأن لو حطينا خمار وإقزار وقميص ولفافتين وملس يبقى كده كامل وقت ستة فلو إن أهل الميتة صمموا أن يحطوا الملس يبقى نقولهم يا جماعة طب إحنا فيه لفافة من دي بقى هنشيلها عشان يبقى السنة خمس أثواب واللفافة داية تطلع صدقة جارية في كفاً إيه؟ في كفن أخر واضح الكلام نعم طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله الاسبوع القادم إحنا لسا لنا درس الدفن إن شاء الله نتكلم فيه المرة القادمة بإذن الله تعالى وأرجو من الإخوة أنهم يأجوا بدر شوي إحنا إن شاء الله نبدأ من الساعة أربعة أو نكمل الأسبوع الجاي بعد المغرب يعني إذا ما إحنا النهاردة عملنا عملي ممكن إن شاء الله المرة الجاية نأخذ الدفن والتعزية وزيارة القبر لأن الدرس الجاي يحسن أن نحاول نختم إن شاء الله المرة القادمة فإن شاء الله رأيت الإخوة يحاولوا يبكرهم الساعة أربعة بإذن الله تعالى بعد المغرب ان شاء الله هنعمل الغسل والكفن عملي بإذن الله تعالى لو الكفن جاءنا مصين على كفن وهيجي وهنشوف حد من الموجودين أميت واخد بالك. فإذا تيصر ذلك فإن شاء الله هنقوم بالغسل والكفن عمل إذا ما تحصر شيء إن شاء الله المرة القادمة بإذن الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته